يقول الإمام ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث الخامس قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الحديث والحديث الخامس من الاحاديث التي اختارها الإمام النووي ومن بعده الإمام ابن رجب الحنبلي فيما عرف من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا شك إن هذا الحديث عد قاعدة من قواعد الإسلام فمنهم من عده ربع الإسلام بل منهم من تجاوز في احتسابه حيث جعله نصف الإسلام كما مر بنا أن الأعمال تدور على أمرين ندور على الإخلاص وهذا يمثله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه والأمر الثاني أن الأعمال تحتاج إلى متابعة متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن العمل إذا كان مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مردود لا يعمل به ولا يقبل وهذا يمثله حديثنا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقد درسنا هذا الحديث في عدد من المجالس العلمية واستعرضنا ما كتبه الامام ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث وانتهينا الى جملة هامة وهي الافعال التي يردها او يدخلها شيء من الاحداث اذا احدث الناس واضافوا على الاعمال الشرعية امرا فيه مخالفة فهل هذا الاحداث وهذه المخالفة تبطل العمل من اساسه وتنقضه ويرد على صاحبه او ان بعض هذه الاعمال يمكن اصلاحه ويمكن رده إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تناول الإمام ابن رجب رحمه الله هذه المسألة وبين أنها لا تؤخذ على الجملة وإنما العبرة بما فيه التفصيل وضع لنا قاعده بينه وهي ان الاحداث اذا توجه الى امر منهي عنه لذاته وان النهي متعلق به جملة فهذا يبطل العمل بالاحداث فيه وضرب لنا مثلا بالمحرمات من النساء فإن الرجل تتزوج بمحرمة من النساء أو من النساء المحرمات عليه سواء كانت بنسب أو كانت بسبب يعني بمصاهرة او كان النهي متعلقا بحال المرأة كمن يتزوج امرأة قد حملت هي حبلى او يتزوج امرأة وهي في العدة لم تفرغ من كمال عدتها فإن هذا الإحداث يبطل العمل، ويعتبر النكاح باطل بكل صوره، لأن النهي هنا ما يتعلق بحق الله جل وعلا، ولذلك يبطل. العمل ويحكم ببطلانه في هذه الصور لكن قد يأتي النهي لأمر ولوصف لا يرتبط في أصل العمل وإنما هو لوصف كأن يهضم فيه حق أحد الزوجين مثل أن يزوج الولي موليته وهي كارهه وهي راغمة يجبرها على الزواج ففي هذه الحال إن يعني صحة النكاح وبطلانه يتوقف على رضا المرأة فان قبلت صح النكاح وان اصرت على رفضها فالنكاح باطل لان هذا النهي الذي جاء في عدم تزويج المرأة بغير رضاها يتعلق بحقها ولذلك ان هي تنازلت عنه فلا باس اما اذا اصرت على نهيها وعقد الولي عليها فالعقد باطل وهكذا ساق الإمام ابو رجب رحمه الله مسائل متعدده ومتنوعه خاصه في المعاملات التي تتوقف على اذن ورضى رضا احد الطرفين فانه ان اجاز العقد صح وان ابطله واصر على عدم رضا ان العقد يبطل وكنا قد انتهينا فيما درسناه في هذا الكتاب المبارك الى هذه المساله حيث اشار اليها بقوله ان هذه المعاملات وهذه العبادات ان كان النهي متوجها الى اصلها فتبطل بمخالفة امر الشارع اما اذا كان النهي متعلقا بحقه احد الطرفين فلا تكلم فيما ذكره ثم قال فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق يعني كأن يطلق الرجل امرأته طلاق المرأة لا يتوقف على رضاها وهكذا رجعتها لا تتوقف على رضاها فلو طلقها طلاقا رجعيا او ردها في طلاق الرجعيين وإن كانت كارها فالعقد صحيح وهكذا إذا عتق العبد إذا عتق السيد العبد فإن العبد فإن العتق لا يتوقف على رضا العبد لأنه ربما كره العبد هذا العتق ولم يحبه ولم يحبه ولذلك لا ولذلك لا يشترط رضاه فلا عبرة برضاه ولا بسخطه وان كان النهي رفقا بالمنهي عنه خاصة يعني يلتمس فيه رضاه ويراعى فيه حقه لما يلحقه من المشقه فخالف وارتكب المشقه لم يبطل عمله بذلك وهذه الصوره تتمثل في اصحاب الرخص الصوم في السفر عزيمة والإفطار رخصة وهكذا قصر الصلاة رخصة وإتمام الصلاة عزيمة وهكذا الجمع بين الصلاتين رخصة فلو تحمل العبد المشقة وصام في السفر وأتم في السفر ولم يجمع بين الصلاتين هل نقول إن صلاته باطله وإن صيامه باطل الجواب لا وإن خالف حيث جاء الأمر بالإتمام بالقصر وبالجمع وبالفطر لكنه ما دام تحمل المشاق فهذا لا يعد ما فعله احداثا يبطل عبادته بل له ان يفعل ذلك ما دام هو قادر على تحمل هذا المشاق ثم بدأ يضرب لنا الأمثلة قال فأما الأول فله صور كثيرة وهو ما كان النهي متوجها إلى أصل العمل منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه قال كالمحرمات على التعبيد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهؤلاء محرمات على التعبيد للنسب وذمة ما حرمت من اجل المصاهره وهناك من يحرم نكاحها من اجل الرضاع فهذه الفئات الثلاث يحرم نكاحهن ولذلك لو عقد شخص على واحده من هؤلاء فالنكاح باطل قال كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو التحريم لا يتوجه إلى أصل المرأة وإنما يتوجه إليها إن كان الذات صفة كأخت الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة لأن الشارع عنها أن يجمع بين هذه الأصماع وأن تجمع بين الأختين إلا ما قسلف وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ها؟ يعني إلا ما كان في أيام الجاهلية قبل أن يدخل الناس في الاسلام فهذا معفون عن من فعله لكن بعد ان نزل التحريم لا يجوز لاحد ان يفعل او للجمع او لفوات شرط لا يسقط الا بالتراضي باسقاطه او لفوات شرط لا يسقط بالتراضي باسقاطه يعني لو اتفق الرجل والمرأة التي هي في عدتها على ان يتزوج ويعقد عليها وهي في العدة وهي موافقة نقول ان موافقتها لا اثر لها لان هذا الحكم حق لله جل وعلا او هو حق لطرف اخر كما يقولون ان العدة حق للزوج او ان يتزوجها وهي حبلة فلا يجوز للرجل ان يعقد على المرأة اذا كانت حاملا خاصة اذا كان الحمل زنا فان هذا حق متعلق بحق الله جل وعلا لا يسقط بالطراب قال كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح لغير ولي ونحو ذلك لما كان النهي متوجها إلى حقيقة هذا النوع من النكاح التراضي لا يصححه والإحداث فيه يبطله قال وقدرو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرق بين رجل ومرأت تزوجها وهي حبلا فرد النكاح لوقوعه في العدة وهذه مسألة متفق عليها وعلق المحقق على هذه المسألة بأن ثمة حديث أورده عبد الرزاق في المصنف وابو داود في سننه لكن تعقبه اهل العلم ومن هؤلاء الامام ابن القيم رحمه الله في ان هذا الحديث مضطرب وان هذا الحديث فيه اشكال ومحل الاضطراب انه روي عن رجل تردد في اسمه فمر سمي بصرة ومرة سمي نضره وغير ذلك والإشكال الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وأن الجنين يعني الولد الذي في بطنها هو عبد لك يقول ومعلوم من قواعد الشريعة أن الحرة لا يملك إلا بمسألة الجهاد ولذلك ترددوا في قبول هذا الخبر لأن هذا الذي ولد على فراشه هو ليس ولدا له والمرأة حملت به قبل العقد ومعلوم أن المرأة الحرة إذا أنجبت ولدا فهو حر لأن الولد يتبع أمه في الرق وفي الحرية لكن محل الاستدلال من هذا الخبر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل النكاح هذا أمر متفق عليه نعم ها ما نشامع أصلا لا يجوز له أن يتزوجها ها بعد الوضع ما تسمى حبلة ها إذا تزوجها في النكاح باطل ولذلك فرق بينهما لكن هذا التفريق هو على التأبيد أو أنه إذا إذا إذا زال العارض له أن يتزوجها هنا عندما كانت المرأة حملت من الزنا فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها لأن الله تعالى حرم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرّع ولذلك يحرم عليه أن يتزوجها إلا إذا تابت فإن تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن هنا لما كان الرجل قد انتهك محلا محرما وهل له أن يتزوجها مرة أخرى هذا محل الاختلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى انه لا يجوز له ان يتزوجها ما دامت ما دام قد حرم الامام عليه هذا وابطل عليه هذا النكاح فابطاله عليه يجعله على سبيل التابيد ومنهم من يرى انه اذا زال العارض وانتهى له ان يتزوجه وظاهر هذه الرواية التي بين أيدينا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه المهر بما فرض عليه المهر بما استحل من فرجها وحكم له بأن هذا الولد عبد له قال ومنها عقود الربا اي من المحرمات التي حرمت من اجل او حرمت لعينها ولذاتها كل عقد يجري فيه الربا ولذلك يعتبر العقد باطل ولا يجوز انباؤه ولو حاول المتعاقدان ان يصطلح على شيء فالعقد باطل لأن النهي هنا متعلق بحق الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يقول فيه أهل العلم إن النهي يقتضي الفساد قال ومنها عقود الربا فلا تفيد الملكة يعني لا يترتب عليها الملك ويؤمر بردها وإبطالها قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده فلم يجز ذلك مع أن المتبايعين متراضيان لكن لما كان النهي حقا لله جل وعلا حيث يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون دل أن هذا النهي موجه من عند الله وليس الغرض منه مراعاة مصالح الأفراد وإنما روعي فيه حق الله جل وعلا وهكذا بيع الخمر فإن من باع خمرا فالبيع باطل وان تراضى البائع والمشتري لأن التحريم هنا حق لله جل وعلا ولذلك الله تعالى جعل عقوبه الخمر وشرب الخمر جعلها حق له سبحانه وتعالى لا يسقط يعني بالتراضي او لا يسقط بامر بالمفادات مثلا ان يفتدي نفسه بمبلغ من المال ان يدفع غرامة كل ذلك لا كل هذا لا يلغي عليه حق الله جل وعلا وهو الحد فكان بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب لما كان النهي فيها حقا لله لذلك لا يجوز الاحداث بهذا النوع ولو احدث فالعقد باطل نعم إذا تزوج امرأة عقد عليها وهي حامل فالعقد باطل سواء درع أو لم يدري نعم ما دام حق لله تعالى فالتحريم هنا لأن هذه المراه ما دامت في هذا الوضع الذي ذكر الله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال وسائر ما نهى عن بيعه كل ذلك يعني لا يجوز العقد فيه والعقد باطل مما لا يجوز التراضي ببيعه وأما ما كان النهي فيه غير متعلق بأصل البيع وبأصل المعاملة وبأصل العبادة وإنما هو النهي لسبب خارج عن أصل البيع وخارج عن أصل المعاملة لوصف قائم في هذه الحال رضي من يلحقه الضرر فله ان يجيز هذا البيع اذا تنازل عن حقه قال واما الثاني فله صور عديدة منها انكاح الولي من لا يجوز له انكاحها الا باذنها لا يجوز له انكاحها بغير اذنها يعني اذا كان الولي اراد ان يزوج الأيم او الثيب او البكر البالغة ورفضت ان تقبل الزوج فليس له اجراء العقد ولو اجراه هنا يقول اهل العلم ان العقد يتوقف على رضاها ان رضيت واقرت به فيصحه وإن اصرت على عدمه فيبطل واستدل اهل العلم بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتاة وبنتا جاءت إليه تشكو إليه ما صنع أباها فقز من ابن أخيه وهي لا تريده وهي كارهه فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح ثم بعد ذلك قالت يا رسول الله قد رضيت وإنما يعني فعلت ما فعل أحببت أن يعرف الأباء أنه والأولياء أنه ليس لهم سلطة وإجبار على البنات هذا معنى ما ورد في هذا الموضوع فلما أنبت النكاح وقبلت به أجازه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن هنا لما جاء النهي عن نكاح الأيم بغير إذنها لم يتوجه النهي لأصل العقد وإنما توجه لهذه المخالفة وهي لا بد من رضا الزوجة فإن ابت فلا يصح ذلك النكاح يتوقف على, صحة على رضاها واقتناعها قال وأما الثاني فله صور عديدة منها انكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارها قال وروي عنه أنه خير امراه زوجت بغير إذنها وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الاجازه روايتان عن أحمد لكن الذي جاء به الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وجاء عنه قوله الأي مؤحق بنفسها من وليها وأن البكرة تستأمر تستأذن وأن الثيب تستأمر يعني يطلب منها التصريح بالموافقة وأن البكر إذا سكتت فسكوتها وصمات وصماتها إذنها قال وقد ذهب الطائفة وقد ذهب الطائفة من العلماء الى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقف على إجازته فإن أجازه جاز، وإن رده بطل، وهذا لأن هذا التصرف غير مأذون به ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه وذكر أهل العلم هنا قصة أروة بن الجعد. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره أن يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين ثم باع أحد الشاتين بدينار وأعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاتا ودينارا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه بل دعا له بأن يبارك الله له في بيعه فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه هذا الحديث جعله كثير من أهل العلم أصل لهذه المسألة وهي أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره فهذا التصرف لا يحكم عليه ببطلان ولا يحكم عليه بصحة بل هو موقوف على اجازة المالك اجازة صاحب التصرف لكن بعض اهل العلم يعني لاحظ ان هذا الحديث لا يصلح ان يكون دليلا لهذه المسألة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اذن لعروة بن الجعد ابتداءا وتصرفه إنما هو في دائرة ما أذن له فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه قال بل يقف على إجازته فإن أجازه جاز وإن رده بطل قال واستدلوا بحديث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه في شرائه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاتين، وإنما كان أمره أمره بشراء شات واحدة، ثم باع أحدهما، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن. إذا خالف الإذن لا أنه يتصرف في المال ابتداء لأن التصرف في المال ابتداء يعني أمر باطل حيث إن الله تعالى نهى المؤمنين أن يأكل بعضهم مال بعض أو أن يتصرف فيه دون أن يكون له حق في ذلك التصرف يعني قال ومنها أي ومن البيوع التي هي محل خلاف بين أهل العلم فيما إذا تصرف وفيما إذا أحدث فيها هل هي صحيحة أو لا؟ قال ومنها تصرف المريض في مالي في ماله كله. المعروف أن الإنسان له أن يوصي من ماله بحدود الثلث. له أن يوصي في ماله أو في من ماله في حدود الثلث فلو تصرف إنسان في ماله كله بحيث أنفقه أو وزعه على الورثه أو وصى به وبقي بغير مال وكان محتاجا هل يصح هذا التصرف منه أو لا هذه هي المسألة فبعض اهل العلم يرى انه ما دام على قيد الحياة فله ان يتصرف بما شاء ولا يلام ولا يعتبر تصرفه باطل بعض. وذهب بعضهم الى ان المسألة على خلاف ذلك ان له ان يتصرف في حدود السلس والسلسان يبقيان للورثة فلو تصرف بماله كله لا ينبع تصرفه واستدلوا بذلك او على ذلك بان رجلا اعتقى ستة اعبدين دبرا اعتقهم دبرا ومعنى اعتقهم دبرا يعني علق اعتقهم على موته عنده ستة عبيد ستة مماليك وعلق اعتقهم عفقا معلقا قال ان مت فهؤلاء الستة احرار ولم يكن عنده مال غيرهم واصبح في حاجة فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق وجاء بهؤلاء العبيد وقسمهم ثلاثه اقسام ثم انه اقرع بينهم فخرجت القرعه على اثنين منهم هؤلاء هم الذين حكم بتدبيرهم واما الاربعه الباقين فتصرف بهم بالبيع تصرف بهم بالبيع وانفق قيمتهم عليه يعني على هذا الذي تصرف هذا التصرف فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا التصرف واعتبره احداث وهذا الاحداث يبطل به العمل قال ومن وما ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على اجازه الورثة فيه اختلاف مشهور بين الفقهاء والخلاف في مذهب أحمد وغيره قال وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلاً أعتقى ستة مماليك ستة مملوكين أعتقى ستة مملوكين له عند موته يعني دبرهم لا مال له غيرهم فدعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة عجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعا فأعتق اثنين وارق أربعة وقال له قولا شديدا يعني عنفه والحديث كما أشار إلي أنه رواه عمران بن حسين وأخرجه الإمام أحمد في المسند ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا عبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وصححه ابن حبان فالحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة ماعدا الإمام البخاري قال ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع والله أعلم والظاهر هنا أن الورثة ليس لهم دخل لأن الورثة إنما يكون لهم الحق بعد الوفاة لكنه لما علق الأمر وكان بمثابة الوصية النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ له وصيته. قال ومنها بيع المدلس يعني ما يحدث من غش ومن تدليس في البيع كأن يبيعه ثوبا ظاهره أنه سليم لكنه في باطنه أنه فيه تلف فمن اشترى الثوب على هذه الحال وهو يظن أنه سليم، ثم انكشف له ما فيه من عيب، الشارع أعطاه حق الخيار يسمى بخيار العيب، فله أن يقبل البيع وينضيه، وله أن يرده، وهكذا كل بيع شرع فيه الخيار، إنما شرع فيه من اجل المحافظه على حق المشتري وضرب لنا مثلا كذلك بالمصراع والمراد بالمصراع يعني الشات او البقره او الناقه التي يبيعها صاحبها بعد ان يحبس اللبن في ضرعها زمنا بحيث يراها المشتري ذات لبن لكنه بعد ان يحلبها يتناقص اللبن في برعها فماذا يصنع الشارع اعطاه حق رد البيع وان يرد معه صاعا من تمر نظير اللبن الذي حلبه هذا النوع من البيع الذي يسمى ببيع المصراه فيه نهي ان يبيع وهي مصراه لكن الشارع علق صحه البيع على رضا المشتري متى رضي بذلك وقبل صح البيع ومتى لم يقبل رد البيع قال ومن ما نسامع إذا قبل هو له الخيار ثلاثة أيام معروف أن مدة الخيار خيار الشرط وخيار العيب لمدة ثلاثة أيام قال ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجش وأما بيع النجش المراد به بيع المزايدة أحيانا الإنسان يحضر مزايدة وله فيها رغبة يريد أن يشتري الشيء الذي يعرض مزايدة فيزيد وهذا امر طبيعي إلى أن ينتهي الناس عن الزيادة فتثبت لمن دفع أكثر مالا لكن قد يحدث احيانا ان يتواطى المشتري او ان يتواطى بعض من لا يريد الشراء مع البائع ويزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراعها وانما الغرض من ذلك التغرير بالمشتري فهل هذا البيع صحيح؟ اهل العلم يقولون ان البيع يتوقف صحته على موقف المشتري فان رضي بالبيع صح وجاز البيع وان امتنى فيبطل البيع هذا الذي يساوم اذا كان يزيد في السرع لا يريد شراءها فهو بيع النجش بيع النجش وهذا البيع قد يحدث تارة لمصلحة المشتري وتارة لمصلحة البائع حيث يتواطأ الشراط او المساومون لكي يرفعوا من قيمة السلعة حتى تزيد عن قيمتها الاصلية فهو مخير بين ان البيع او ان ينقص له من قيمة البيع بقدر الزيادة الطارئة والنجش الزائد او ان يرد البيع قال والصحيح يعني في هذه الانواع من البيوع قال ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ونحو ذلك يعني من هذه البيوع التي ليس النهي موجه فيها الى حقيقه البيع والى اصل البيع وانما لصفات متعلقه به وفي صحته كل اختلاف مشهور في مذهب الامام احمد وذاب طائفه من اهل الحديث الى بطلانه ورده قالوا ما دام وجه فيه نهي فالنهي يقتضي الفساد قال والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه جعل مشتر المصرات بالخيار كما جاء ذلك في الحديث من اشترى شاتا مصراتا فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا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 الذين يتلقاهم الركبان جعل لهم الخيار ايضا إذا هبط السوق وهذا كله يدل على أنه غير مردود في أصله يعني البيع وإنما رد لوصف قام به قال وقد أورد على بعض من قال بالبطلاني حديث المصرات كما ذكر هنا أن بعض أهل الحديث قالوا إن بيع المصرات باطل لأن النبي نهى عنه فلما قيل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين أن ينضي البيع وبين أن يرد وصاع من تمر فما وجدوا لنفسهم جواب يعززون به موقفهم مما يدل على أن ما ذكره المصنف في شرحه من أن, أن أمثال هذه البيوع إنما تباع لغرض يعني تباع معارض المشتري فدل ذلك على أن النهي هنا لا يقتضي فسادها على سبيل الإطلاق قال وأما بيع الحاضر للباك فمن صححه وجعله من هذا القبيل أي إن النهي غير موجه لأصله ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل هنا يذكر لنا تفاصيل في مختلف به من البيوع في مسألة بيع الحاضر للبادي الذين في مسألة بيع الحاضر للبادي يأتي البادي يأتي الرجل من أهل البادية ياتي الرجل من اهل القرى وقد حمل معه متاع طعام او اي منتج من منتجات اهل البادية جرت العادة ان اهل البادية اذا نزلوا وهبطوا الى المدينة انهم يبيعون سلعهم ويرجعون ولا يقيمون في البلد لان لهم مصالح في بلدانهم لكن قد يعترضهم بعض الحاضره ويقول له اترك السلعه عندي وانا ابيعها لك بسعر اعلى لان هذه السلعه تسوى في هذا اليوم المبلغ المعين وربما لا يجد المشتري لا يجد البائع البادي من يدفع له ذلك المبلغ فيشير عليه الحاضر بان يبقي السلعه عنده يبيعها له كلما ارتفع السعر هذا نوع من البيع وان وجد لكن نهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض فلو فعل الحاضر للبادي هذا الفعل هل البيع صحيح أو لا هذا هو محل السؤال ولذلك قال إن كان المراد به مصلحة البدوي فيتوقف الأمر على رضاه لكن احيانا قد يكون الأمر ليس في مصلحته، يعني لم يراع فيه مصلحة البادي بقدر ما يراعى فيه مصلحة أهل البلد قد تكون السلعة موجودة في البلد وكلما جاء اهل البادية كلما انخفض السعر ما داموا يبيعون بسعر اليوم هنا يأتي السؤال لو جاء الرجل هذا وقال للبدوي اترك السلعة عندي وانا ابيعها لك اذا ارتفع قيمتها هل يحق لأهل البلد أن يرفعوا فيه دعوة وأن يبطلوا هذه يعني هذا التصرف من ال من من الحضري ويقيم عليه دعوة لأنه ضيع عليهم حقا. يقول هنا إن من أهل العلم من نظر إلى مصلحة أهل البلد ولذلك قال هذا البيع باطل. إذا باع الحضري للبدوي نحكم على البيع بالبطلان لأنه أفسد وضيع على أهل البلد حقا ولا نستطيع نحن أن نرضي أهل البلد كلهم فلذلك نطل البيع وعليه أن يبيعه من جديد نعم هو هنا ايهما اكثر مصلحة مراعاة اهل البلد ولا مراعاة البدوي هذا محل الخلاف بين اهل العلم فمن قال انه يراعى في مصلحة البدوي قال المسألة متوقفة على صاحب البادية اذا اجاز البيع بالسعر الذي او اذا المسألة متوقفة على المشتري اذا اجاز البيع صحة والذين قالوا لا الموضوع راع في مصلحة أهل البلد قالوا لا يصح هذا البعض يبطل يقول ومنها يعني من هذه البيوع لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم جاء في الحديث أنه لا يفرق بين الأم واولادها خصوصا اذا كانوا صغارا او كانوا فيهم الرضيع من اجل الا يضيع الاولاد لكن لو حدث بيع امثال هؤلاء يفرق بينهم فهل البيع صحيح او باطل هذا محل الخلاف والنزاع يقول هنا ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولدها فهل يقع يعني البيع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر برد هذا البيع اذا ما دام منهيا عنه كأن النهي موجه إلى أصل البيع فيكون باطلا قال ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك لأنه اعتبر البيع أنهي موجه لأصل البيع قال وذاب الطائفة الى جواز التفريق بينهم برضاهم منهم النخا يعني ابراهيم وعبيد الله بن الحسن العنبري وعلى قولهم فعلى هذا يتوجه ان يصح يعني البيع ويقف على رضا هؤلاء الذين باعهم وفرق بينهم قال اوضا ومنها لو خص بعض الاولاد بالعطاء دون بالعطية دون بعض فهل هذه العطية تكون يعني صحيحة او باطلة لانه ورد النهي عن التفاوت في اعطاء الاولاد هذه المسألة يعلق عليها بقوله فق صحى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه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 لكن هل للوردة الرجوع فيها ام لا يقول قولان مشهوران في روايه احمد يعني القول الاول انها تثبت العطية مع اسم المعطي والقول الثاني انها لا تثبت وترجع الى ماله وتقسم بين الميراث. بين بين الورفة ثم بدأ الكلام على مسألة لا تزال هذه المسألة من المسأل التي يخوض فيها أهل العلم وتعد من مشكلات الأمور وقد مرت بنا في دراستنا ألا وهي الطلاق الطلاق المنهي عنه طلاق المرأة حال الحيض طلاق المرأة حال الحيض تكلم فيها بكلام طويل نت... نبدأه إن شاء الله بعد أن نجيب على هذا السؤال يقول رجل له زوجة وله منها عيال وحصل بينهم خلاف فطلقها وتزوج أخرى وبعد مدة اصطلح مع زوجته السابقة على أن يطلق زوجته الأخيرة ففعل ورجعها ثم قبل نهاية عده زوجته الأخيرة اتفق معها على أن يراجعها سرا واتفق معها على أنها ليست لها نوبة معينة فمتى وجدها فرصة يأتيها سرا مع ترتيب مبلغ من النقود شهريا هل يجوز أفيدونا. هذا في الحقيقة أمر لا يفعله من له خلاق وإنما يفعله من ليس له خلاق إذ كيف يتفق مع المرأة إذا كان قد طلقها كيف يعود يتفق معها مرة ثانية يعني أمرٌ يحس الإنسان أنه فعل ليس فيه التزام بشرع الله ما دام الرجل عنده المرأة ثم هذه المرأة اتفق معها وبقيت وأنجب منها أولاد واختلفوا وطلقها ثم تزوج بأخرى اذا علاقته بالمرأة الاولى المفروض ان تكون قد انتهت كيف يعود اليها مرة ثانية